كل محدثة بدع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أمهى بعث فما زلنا مع الركنس الخامس من أركان الإيمان والإيمان, والإيمان واليوم الآخر ومع المبحث الثالث الإيمان بالبعث الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإيمان في هذا الدين وهو مشتمل على جوانب متعددة مما دلت عليه مصوص في هذا الباب وسيكون بحثه هنا من خلال عدة مطالب تجلي حقيقته وتبرز أهمية الإيمان به وما يجب على المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحدثه البعث أحد الموضوعات الهمة اللي طرقت بشدة في القرآن المكي وأحد القضايا العقادية اللي وقع فيها خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مشركي مكة وهي أنهم كانوا ينكرون البعث ويرونه أمرا مستحيلا ومستبعدا وكانوا يسخرون مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فما معنى البعث وما هي حقيقته البعث في كلام العرب يأتي على وجهين أحدهما الإرسال قول الله عز وجل ثم بعثنا من بعدهم موسى يعني أرسلنا موسى المعنى الثاني في كلام العرب من معاني البعث يعني الإسارة والتحريك تقول بعثت البعيرة فانبعثت أي أثرته فسار بعثت البعيرة فانبعثا أي أثرته فصار. ومنه بعث الموتى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون أي أحييناكم والبعث في الشرع هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم يعني هذا هو البعث الذي وردت به الآيات حقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم عمد هذا المشرك إلى عظمة بالية قد أرمت فأمسكها وبين إصبعيه ففتتها فالجبادة يزعم محمد أن ربه يعيد هذا مرة أخرى. شفت ده هو ربنا سبحانه وتعالى يرد على ذلك في القرآن بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه طب انت ليه بتضرب مثل بالعظم الرميم طب مش انت جيت الأول الاول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم رد منطقي جدا وعاقل جدا. قل يحييها الذي انشاها اول مره الاحياء اقل صعوبة من الانشاء إن على ذلك مثال سلسل خلاص وهو على الله كله هين كما قال عز وجل وهو عليه هين سبحانه وتعالى وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا حضره الموت لما أيس من الحياة أو أهله خلاص دخل في السكرات علم أنه في مرض الموت، فأوصى أهله قال إذا مت فجمعوا لي حطبا كثيرا ثم نار يعني أشعل نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فطحنوها يعني حطوني بخط جسدي ووضعوا جسدي في هذه النار فإذا أنهت اللحم حرقا ثم أحرقت العظام بالعظم لما يتحرق هيبقى إيه هيبقى هش جدا وضعيف جدا خلاص أزحقوه فطحنوها فكروها فطحنوها فذروني ذروني يعني ألقوني في الريح فذروني في اليوم في يوم حار أو يوم راح فيعني في, في يوم في ريح كثيرة أو في يوم حار واحدفوني بقى إيه هيبقى تعرف حتى دي أمر مشتهر عند الأجانب كده كل واحد يموت يحوله في الآخر لإزازة كدة أو لبرطمان إيه بعدين تحول البرطمان إزاي بعد يموت يغدو يحرقه بعد ما يتحرق ويتفحم خالص يتصحق ويتحول اضطراب وتحطه أنت عندك إيه يجمع كل ده حط البرطمان لي العلا كلها على الرف كدة ده الراجل وده بود هجده محطوطين في برطمانات على الرف. يعني والله الإيمان نعمة شوف بقى الدفن عندنا دفن من ورد فيه الشريعة وفيه من الواجبات وفيه من المستحبات الحمد لله على نعمة المتلان فهم عملوا نفس القصة دي قالوا هم بقى أخذوا بقى التراب اللي انتم جمعته ده وإيه وذروه يعني ألقوه في يوم راح يعني في ريح فجمعه الله وما زالك على الله يبعزيز جمعه الله فقال له ليه ما فعلت انت عملت كده ليه قال خشيتك فغفر له والحديث ده بيستدل به في إثبات العذر بالجهل فإن هذا الرجل في بعض الوقت قال أردت أن أضل ربي قال إن قدر الله عليه لا يعذبني عذاب لا يعذبه أحد من خلقي الله عليه فكان يشك في قدرة الله على أن يجمعه أو إن شئت صدقا فقل فكان يجهل هذه الصفة لله عز وجل وهي قدرة الله على جمعه وفيه دليل على العذر بالجهل وقد جاء في السنة فذلت الآية والأحديث على أن الله تعالى يعيد الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير وقد جاء في السنة بيان كيفية البعض وأن الله ينزل إلى الأرض ماء فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين اليراجفة والرادفة ما بين النسختين أربعون قال أربعون يوما قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الزنب عجب الزنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة وآخر عظمة مدببة في العمود الفقري آخر عظمة مدببة في عمود الفقري خاص يسير جدا عجب الذنب. ده اللي بيركب منه الخلق يوم القيامة فقد دل هذا الحديث على كيفية البعض وأن أهل القبور يبقون في قبورهم أربعين بين النفقتين وهما نفخة الإماتة ونفخة البعث ولم يجز الراوي بتحديد الأربعين ما هي وهل المراد أربعون يوما أو شهرا أو سنة على أنه جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء في بعض الروايات أنه مثل مني الرجال المطر اللي نازله مش ماء هو الماء العادي اللي بيشربه الناس لانما ينزل ماء ينزل ماء كأنه مني الرجال أخين ويشبه ني الرجال فينبت, أه فينبت أهل القبور أهل القبور من ذلك الماء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب وهذا بخلاف الأنبياء فإن أجسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره في المبحث حياة الأنبياء في قبورهم، فتبين بهذا حقيقة البعث ووقته وكيفيته والله أعلم. تصورنا ما إيه هو البعث؟ خلاص إحياء الأموات ثم إخراجهم من قبورهم، وقته ما بين النفقتين أربعون. تردد الراوي وفي بعضه أربعون سنة. الكيفية ينزل الله ماءا كأنه مني الرجال. ستنبت هذه العظام الدقيقة جدا اللي تسمى عجب الزنب ينبت منها الأجساد مرة أخرى وتعاد فيها أرواح مطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر دل الكتاب والسنة على بعث الله تعالى للأموات وجاء تقريره في مواطن كثيرة من الكتاب قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون قال تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أولى تعالى زعم الذين كفروا أي لي يبعس قل بلا ورب لي تبعسنا ثم لا تنبأن بما عملتم ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفويض بين الأنبياء فقال شاهده فإنه ينفخ في الصور فتصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعروس فد دليل أول من بعث وفي حديث أبي سعيد الخضري فأكون أول فأكون أول من تنشق عنه الأرض فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من قبورهم إلى أرض المحشر وفيها وفيهما فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أول لكونه أول من يبعث كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث وذلك أن البعث وإعادة للخلق ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه ولهذا قال تعالى في كتابه مقررا للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته الأولى وأن القادر على الابتداء قادم على الإعادة من باب أولى قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوان عليه فدي أدلة البعث من الكتاب والسنة ومن العقل المطلب الثالث في الإيمان باليوم الآخر الحشر دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراتا غرلا غرل يعني غير مختونين مش الإنسان ما المبيولة الذكر بيختن يسنن هو يختن عند سابعه يعني قبل زلوان أو بعد الأربعين يعني بتزال قلفة تغطي الذكر وكذلك على الراجح أن الختان في حق النساء يدور بين الاستحباب والوجوب والجمهور على الاستحباب. لا هيرجع مرة أخرى يوم القيامة الاه القلف ذم رثني يبقى يعني يبقى الإنسان غير مختون على الهيئة التي ولق عليه ولخرج عليها من بطن أمه يكون نصف حفاة عورة غل زي ما تولد بالظبط حفاة عراتا غرلا قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض يعني ليس هناك هذا الباعث للشهوة وليس هناك هذا الداعي لأن ينظر الرجال للنساء أو العكس نظرة تلذل لا أمر شديد وفي فائده أن علاج الشهوات هو كسرة ذكر الآخرة وأن الخوف من الله عز وجل إذا وقر في القلب يعني أذهب كل شهوة المحرمة وقوى عزم المرء في دفع ما يأتيه من أفكار وتصورات محرمة إيه اللي يذهب الأفكار المحرمة عن النفس والي يذهب الخواطر الفسدة والإراضة الفسدة عن القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى ذكر الأخرة تعلق بالملك سبحانه وتعالى تخيل بقى ده مش مجرد ذكر لله لا ده تبقى معاينة لأهوال يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى وصفها يوما يجعل الولدانه شيبة يوم تذهل كل مرضعة عم أرضعة وضع أرضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة ومهم بسكارة. ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد وهذا الحشر عام لجميع الخلائق وقد دلت النصوص على أن هناك حشرا آخر غير الحشر العام ده وهو حشر نهائي حشر المصير إما إلى جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية وإما إلى نار حامية والعزو الله قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا والوفد هم الراكبون قال الطبري عن علي رضي الله عنه أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم إنما الوفد يحشرون ركبانا يؤتون بنوق لم يرى الخلائق مثلها عليها لحل الذهب وأزمتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضرب أبواب الجنة وأما الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما وسئل ابن عباس كيف يحشرون على وجوههم قال من أمشاه في الدنيا على قدمي قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه مسألة مردها إلى الغيب قال الله ذلك فنصدق ونسلم لأن لا ندري كيفية ذلك لا ندري كيفية ذلك قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. لماذا الحشر؟ لو جمع الناس بعد بعثهم إلى أرض المحشر، للأرض ليوفثون فيها حسابهم. هناك حشر آخر يعني جمع الناس إما في الجنة وإما في النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يعافينا من النار. مطلب الرابع الحوض وصفة صفته وأدلته. الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في البحشر يريده هو أمته جاء وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن الماء الذي هذا الحوض أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك كل واحدة من دي عليها دليل في السنة والحوض في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر يمد ماءه من الجنة الماء اللي بينزل في هذا الحوض يأتي من الجنة فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضاء وأنيته كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها تخيل بقى هذا الحوض وهذا الماء بهذا الوصف في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس قدر رمين ويغرق الناس في عرقهم يكاد العرق أن يلجم بعض الخلق إلجاما والناس في عسر شديد وكرب طال وقوفهم انتظارا للحساب واشتد كربهم واشتد عرقهم وحرهم فمن ذا الذي يشرب شربة من هذا الحوض في هذا اليوم هم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأمثاله مما يحد القلوب ويستحس النفوس والعزائم على العض على السنة بالنواجز والتمسك بالسنة وبأهدابها لا نفرق ونقول قشر ولباب بل نمسك بالسنة جميعها وندعو إليها ونصبر على الأذى في سبيل تحقيقها والذب عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنكون من أتباعه حقا ولنكون ممن قام بحقوقه وقدل دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالضعة وثلاثون صحابية، منها حديث أناس حديث أناس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوض كما بين أيلة إلى صنعاء، أيلة في الشام، في فلسطين كذا، من اليمن. يبقى من الشام إلى صنعاء اللي في اليمن. دا الإه العرض عرض الحوض. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة شهر، وزواياه سواء. يبقى الطول زي العرض. ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. من يشرب من يشرب منها، من يشرب منها فلا يضيء أبدا. والحوض يكون في أرض المحشر ويمد ماؤه من الكوثر والكوثر هو ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة إن أعطيناك الكوثر قيل هو نهر عظيم وقيل هو الخير العميم وقيل غير ذلك في تفسيرها واختلف أهل العلم في وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان قبله وقيل الحوض والصحيح أن الحوض قبل الميزان قال القرطبي والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم وفيه أيضا فضيلة الصيام النافلة فإن الجزاء من جنس العمل كما كان علي رضي العنش يقول وصوموا يوما شديدا حره ليوم النشور فمن عطش نفسه لله في يوم صائف سقاه الله يوم العطش وفي حديث أبو موسى الأشعري قال كنا في سفر في مركب فسمعنا مناديا ينادي ألا أنبئكم بشيء حقه ربكم على نفسه فنظروا للسماء فقالوا أخبرنا إن كنت مخبرا قال حق على الله أن من عطش نفسه لله في يوم صائف يعني حرب سقاه الله يوم العطش نسعى رب العالمين أن يسفينا يوم العطش وأن يحرمنا من فضل الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم المطلب الخامس الميزان صفته وأدلته مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر الميزان وهو ميزان حقيقي له لسان ينطق وله كفتان توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر مثقال ذرة ميزان دقيق جدا الوزن فيه بمثاقيل الذرة ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أضرك ما هي؟ ما هي الهوية؟ نار حامية. والعزب الله. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ابن مسعود أنه تسلق أراكة شجرة أراد شجرة باللي هم يقطع منها أعواد الاستواك الاستواكرا وكان دقيق السقين فجعلت الريح تكفؤه يعني تحركه فضحك القوم ونلاحظ أنهم لم يضحكوا سخرية من ابن مسعود فإنهم كانوا رحماء بينهم والسخرية من المسلم محرمة وكانوا أبعد الناس عن هذا الإثم وإنما كانت بينهم أخوة وأريحية وسماحة تسمح لهم بمثل هذا المزاح وتسمح لهم بمثل هذا الضحك الذي لا ينقص من التوقير ولا يغض من قدر ابن مسعود إلا فإن ابن مسعود كان من علماء الصحابة المجمع على علمهم وجلالتهم وكان يعرف قدره بين الخاصة والعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع الصحابة في موقف إلا ويربيهم بالأحداث والمواقف ويبين لهم الأول والأصوب في كل مكان فاغتنم هذا الضحك وأظنه ليغفى على فطمة النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أن في سلسلة تصحيح المفاهيم كما كان يقول ما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا تصرعه الرجال قال لا ليس الشديد والصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وكان يقول تعد ما تعدون المفلس أو من المفلس قالوا الذي لا درهم له ولا متاع قال لا ولكن من أتى بحسنات كثيرة بصلاة وزكاة وصيام وحج وقد أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وصف كدم هذا فأخذ هذا بحسنات إلى آخر سلسلة تصحيح المفاهيم فكان منها هذا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال والذي نفس بيده لهما أثقل في الميزان من أحد صحاه الحاكم وفقه أذهب والذي يوزن في الميزان ثلاثة وقد دلت على ذلك النصوص أولا الأعمال فقد ثبت أنها تجسم وتوزن العمل ده شيء معنوي لكن ثبت أن بيوزن قال ابن عباس يحوله الله إلى جسد ثم يزنه كقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن تزن الكلمتان الزبات والثقلتان في الميزان الزائي تتحول لجسد بيوزن كذلك اللي يزن صحائف الأعمال وقد دل على ذلك حديث الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس القلائق يوم القيامة فينشر له تسعة له وتسعين سجلا صحيح كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقول فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل بسم الله الرحمن الرحيم شيء ده حديث جليل القدر وفي فائدة ذكرها ابن تيمية أن كثيرا من أهل الإسلام يقولون لا إله إلا الله وثبت بالدليل القطعي أنهم يدخلون النار صح؟ ليس في موحد يدخلون النار؟ معنون كلهم يقولوا لا إله إلا الله ورحمة الله ورحمة الله يعني كلهم عندهم بطاقة إذن ليست البطاقة واحدة لكل البشر نما هذه بطاقة المميزة نفع صاحبها يقول ابن تيمية ومن المعلوم أن كثيرا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار وكلهم يقولها إيه فرق أن هذا الرجل قد قالها بإخلاص تام ويقين تام وصدق تام فعندها أثمرت حسنات ووزنت في الميزان بتمامها هكذا بما لا يقدر عليها شيء من سجلات المعاصر واضح المعنى ده كده يبقى دي الفائدة الأولى، الفائدة الثانية كيف يمكن لرجل ثقلت في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يأتي بكل هذا الكم من المعاصي وده اللي رجحه ابن تيمية أن هذه المعاصي سبقت هذه الكلمة، أنه أسرف على نفسه في المعاصي، واتى باستجلات يعني فعل المعصى التي كتبت في السجلات، ثم وفق أن يقول لا إله إلا الله بعد ذلك بصدق تام ويقين تام. وإخلاص تام نسعى رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص والصدق واليقين في لا إله إزالله يبقى ثاني حاجة بتوضع في الميزان الصحف أو سجلات الأعمال ثالث حاجة بتوضع في الميزان دل عليها الدليل العامل نفسه وقد دل على وزنه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون أمثال الذر الزر اللي هم النمل يطأهم الناس بأقدامهم تقل واحد مناصب ضخمة ومراسم وتدق لهم الكعوب وترفع لهم الأكوف ومسق عسكرية وهو عند الله لا يزن نملة يحشر يوم القيامة كالذر نملة يطأهم الناس بأقدامهم هيئتهم رجالة زي مهم. بس على أد النمل كده والعزب الله حقارة وصغرا لقدرهم وعشان كده كل إنسان لابد حتى يفلح أن يشغل نفسه بشيء واحد ما هو قدري ومنزلي عند الله عز وجل مش عند الناس ممكن الناس تعظم ولكن يكون المرء عند ربه لا وزن له نعوذ بالله من ذلك قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وحديث السابق حديث ابن مسعود إيه اللي بيوضع في الميزان اللي بيوضع في الميزان الأعمال سجلات الصحف العامل طيب المطلب السادس الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها الشفاعة في اللغة يعني الوسيلة يعني الوسيلة والطلب شفاعة يعني الوسيلة والطلب وفي العرف سؤال الخير للغير والشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للخير للغير في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس يقول شفاعة أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين من أثنين مع بعض فيقال شفع فلان لفلان إذا جاء ملتمسا مطلبه ومعينا له يبقى الشفع معنى أنك بالضم طلبك مع طلب واحد بيحس لكل زوج شفع هذا معنى الشفع وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين من خلقه إكراما لهم من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيه يبقى حكمة الشفاعة إكرام للشافعين ورحمة بالمشفوع لكن لا تصف هذه الشفاعة إلا بشرطين الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، لقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه. قال على من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشرط الثاني رضا الله على المشفوع له أن يشفع فيه. وقد دل على هذا الشرط قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد دلت النصوص أن الله تعالى لا يرضى أن يشفع. إلا أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة هذا الحديث في إشكال هل لكل نبي دعوة واحدة إيه معنى كل نبي دعوة مستجابة هل لكل نبي دعوة واحدة قال ابن حجر فيه تفسيرات عدة أول أن لكل نبي دعوة تجاب على وجه القطعي وباقي الدعوات تكون على رجاء الإجابة وهذا الوجه ضعيف التفسير الثاني أن لكل نبي دعوة عامة على أمته إما بإنجائها وإما بإهلاكها القول الثالث أن لكل نبي دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه وجه الرابع أن لكل نبي دعوة هي أفضل دعواته وأميزها وعلى أي التفسير فإن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته ورأفته بالأمة اتدخر هذه الدعوة المميزة التي هي إما دعوة عامة للأمة أو دعوة لنفسه أو دعوة مقطوع باستجابتها اتدخر هذه الدعوة يقول فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيام صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الله على من يشفع فينا يوم القيام يقول فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين والشفاعة إثباتها فرق بين أهل السنة وأهل البدع، فذهب أقوام من الفرق النارية إلى إنكار الشفاعة مثل المعتزمة الخوالد وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها وأما من السنة فالأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج, فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا حديث مما يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة كفر النقل عن الملح على عدم كفر تارك الصلاة تكاسولات لأن لا يقال لمن حافظ على الصلاوات الخمسة لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة من حافظ على الصلاوات الإبنة اللي حافظ على الصلاة يقال أنه ملأ البر والبحر عبادة ولا يقال عنه لم يعمل خيرا قط فإذا قال إنه يشفع الله عز وجل في يخرج أقرام لم يعمل خيرا قط فهذا دينه على أن ترك الصلاة كثيرا ليس بكافر وقول الجمهور والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدا قد صرح الأئمة المحققون بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمثالين ففي الصحيحين يخرج من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان وشوف يعني رب العالمين يتعامل مع الخلق وهو ربهم وسيدهم وخالقهم وكل الذنوب والمعاصي كانت ساءة منهم في حقه ومع ذلك يتعامل معهم على قدر ما في قلوبهم من خير بمثاقل الذر. البشر دلوقتي مش كده في واحد بيتعامل يعني لو لقى مسلم عنده معصية أو عنده مذمه وعنده نقيصه يريد أن يهدر كل خير فيه والشهية المفتوحة بقى لتكفير الناس وتخليدهم في النار انفعش إذن كان رب العالمين بيتعامل مع مثقيل الذر من الخير في قلوب هو رب العالمين المتكبر الجبار سبحانه وتعالى فما بالضعفاء أمثالنا لا يروق لهم أن يتعاملوا مع الجزء الخير في قلب المسلم العاصي أو البعيد عن الاستقامة لينتبه لمثل هذا أقسم الشفاعة الشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين مردودة وهي ما فقد أحد شروط الشفاعة السابقة ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة وقد ثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها ثمانية أنواع وهي الشفاعة العظمى وهي شفاعته في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهي المقام المحمود وهذه الشفاعة مما اختص بها, اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل صلوات الله عليه بأجمعين إبقاء الشفاعة العظمى يعني يشفع لهم أن يقضي الله بينهم ثانيا شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة لهم أهل الأعراف وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استحق النار يشفع لهم ألا يدخلوها وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب وشفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه من المشركين كشفاعة في عم أبو طالب ودخص أبو طالب فقط شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائل من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي مبسوطة في مواضعها من كتب السنة والاعتقاد وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم زي ثلاث شفاعات دولة شفاعات في العظمة وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من النواع الأخرى على اختلاف بين أهل العلم في اختصاصه ببعضها من عدمه والله تعالى أعلم المطلب السابع الصراط صفته وأدلته الصراط في اللغة الطريق الواضح صراط يعني طريق واضح وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم فوق جهنم على ظهر جهنم يريده الأولون والآخرون كل الخلق يريدون وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة أشوف سبحان الله دخول الجنة حتى تدخل الجنة لابد في الدنيا أن تمر على شهوات تمر فوق الشهوات كبير ولا تسقط فيها وتمر فوق الشبهات فلا تسقط فيها. كذلك في الآخرة تمر فوق هذا الصراط على هذا الصراط فوق النار فلا تسقط فيها. فمن نجا في الدنيا من الشهوات والشبهات كان حريا أن ينجو في الآخرة من النار. وعلى سرعة مرورك في الدنيا فوق هذه الشهوات والشبهات وعلى سرعة استجابتك لأمر الله والمصارعة في تلبية الله والطاعات على قدر ذلك تكون سرعة مرورك على الصراط يوم القيامة فوق النار نصل الله عز وجل أن يسلمنا من النار قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسية ذهب أكثر المفسرين إلى أن المقصود بورود النار هنا المرور على الصراط ومنقول عن ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو حديث طويل في الرؤية والشفاعة وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يؤتى بالجسر الصراط يعني فيجعل بين ظهري جهنم يعني كما قال النووي يمد الصراط عليها قول الثاني قال ابن الجوزي يكون الصراط في وسطها وده المختلف في, في تفسير الورود هل الورود يعني المرور عليها كما قال النووي وقول الجمهور ولا الورود يعني المرور من داخلها ويصرف حرها على المؤمنين على خلاف التفسير واللي أرجح الأول اللي ذكر في الكتاب هو كلام النووي إنه المرور على ظهرها يقول ثم يؤت فيجعل فيجعل بي بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مضحظة مزلة يعني تضحظ الأقدام من عليه وتزل الأقدام من عليهم. عليه عليه خطاطيف طيف وكلاليم وحسكة مفلطحة حسكة إما أنها شوكة حديدية صلبة جدا أو أنها كنبات عند أهل البادية له ثمر يغلفه شوك معقوف وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء زي الخطفكة تكون بنجد يقال لها السعداء المؤمن عليها كطرف يعني يمر المؤمن على الجسر ده اللي هو ضحض مذلة وبيزحلق شوف قد الشعرة وأحد من السيف هدق من الشعر وأحد من السيف حاجة سبحان الله المؤمن بقى يمر عليه كطرف زي ما تغمض وتفتح كده عقل وتفتح يكون مره وكالبرق شوفت ومطة البرق في السمى دي ديته وكالريح وكأجاويد الخيل الخيل المضمرة السريعة والركاب الركاب اللي هي الإبل كما قال عزيزين فما وجهتم عليه من خيل وعلى الركاب يبقى المؤمن بيمر بسرعة على اختلاف السرعات باختلاف الإيمان وده في دليل أن أهل الإيمان يتفاضلوا ده فيه فناج مسلم نسعى رب من النجاة ناج مسلم ينجو من النار ويسلم من كل أذاها من الريح ومن الحر ومن الأذى ومن الشق كله. وناج مخدوش وفي واحد هينجو بس بعد ما يصيبه أذاه ينجو من السقوط في النار وفي قعر النار لكن سيلفحه لهيبها وحرها ويقشبه ريحها يعني يؤذيه نتن ريح النار تلفح النار وتسفعه ويزيه ريحها يسمع يعني يتأذى يصيبه بعض الخدوش قبل أن ينجو وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله مكدوس في نار جهنم يعني يدفع من خلفه دفعا فسقط في النار وفي رواية ومكردس في نار جهنم والمكردس من جمعت يداه ورجلاه اترابت النور بي كده ويلقى النار يمر آخرهم يسحب سحبا حسب بطء عمله قال صلى الله عليه وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وكذلك النور الذي يعطاه الناس يوم القيامة على الصراط على قدر أعمالهم منه للنور بين يديه ومنه ما يكون النور بين يديه كالجبل العظيم ومنه يكون النور بين يديه كالنخلة حتى أن يكون آخرهم له نور على طرف إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة وملخص ما جاء فيها أنه أدق من الشعر وأحد من السيف دحب مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله نصبع من أن يثبت قلوبنا وأقدامنا وأنه ينصب في ظلمة لأن النار سوداء مش وضيئة فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم ويمرون فوقه على قدر إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق الفصل الثامن الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان بهما وأدلة ذلك مما يجب اعتقاده في الإيمان باليوم الآخر والإيمان به الجنة والنار والجنة هي دار المتقين دار السواب لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى والجنة مئة درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض كما في حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجهاد في سبيله أن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مدبرين وأعلى الجنة الفردوس الأعلى وفوقه العرش ومنه تتفجر أنهار الجنة كما جاء في حديث أبي هرير السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وللجنة ثمانية أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري نو قال في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون وقد أعد الله لأهل الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمناسقين لفق الاعتقادي فقل الأكبر إذن العقاب الآبني بكل الكافرين والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وموضعها في الأرض السابعة كذا نقع ابن عباس رضي الله عنه موضعها في أرض استابعة وده أصلا فيها نظر يعني فيها اجتهاد وبعض العلماء يرى الوقف في ذلك فإنه لم يرد فيها نص صحيح لكن هو منقول عن الصحابة فهو أحد الأقوال في المسألة وللنار دركات بعضها أسفل أسفل من بعض قال عبد الرحمن بن أسلم درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولا دل على ذلك قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وللنار سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ونار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم على ما جاء في حديث ابن هريرة خرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم والإيمان والجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور لا لاعتقاد الجازم بأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين والمنافقين قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا الثاني اعتقاد وجودهم الآن قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين وقال تعالى في النار أعدت للكافرين وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعتوا في الجنة ما معنى اطلعتوا في الجنة معنى الأول رأيتها بقلبي رؤية قلبية اطلع بالقلب رؤية بالقلب مش رؤية يعني يأتيه ما يباشر قلبه كرؤية المنام كده رؤية بالقلب ثانيا معنى اطلعت يعني أن الله عز وجل مثلها له فنظر فيها بعينه كما مثل له بيت المقدس يصفه للمشركين يوم صبيحة الإسراء والمعراج معنى الثالث اطلعت في الجنة يعني الجنة والنار موجودتان الآن أزال الله الحجب عنه صلى الله عليه وسلم فنظر إليه طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء فيه جبر لخواطر وقلوب الفقراء فإن المرأة الفقير ينكسر قلبه إذا رأى حاجته لا يستطيع قضاءها ولا يستطيع أن يحصلها وإذا رأى الناس لا تقيم له وزنا وإذا رأى الأبواب تغلق دونه فينكسر قلبه فالله عز وجل هو يجبر قلوب المنكسرين فيعوض كثيرا من الفقراء إن استقاموا الجنة فأكسر أهل الجنة الفقراء وفيه فائده أن الترف والغنى ملهي ومطغي ومبعد للمرأة عن طريق الاستقامة إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى وليس هذا دعوة للفقر وإنما هذا دعوة للصبر على الفقر يعني من ابتلي بذلك وقدر عليه لا يجزع ولا تنكسر نفسه وليعلم أن له في الآخرة خيره وقول النبي صلى الله عليه وسلم وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء ده تحذير خطير تحذير خطير للنساء لما امرأة تسمع هذا الحديث لازم تنتبه لأن هذا من النظر التي جاءتها وتواردت كثير من الأدلة على ذلك كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار وكما قال القرطبي والمرجب لماذا يكون النساء أو يكون النساء أكثر أهل النار قال المرجب وذلك لتعلق قلوبهن بالدنيا وقلة إقبالهن على الآخرة وكذا لأنها تغو بنفسها وتغوي غيرها فهي من أشد حذائل الشيطان على الرجال وهي من أشد أسباب إغواء الرجال لذلك يكسر أن تكون أهل النار وفي الحديث الآخر فإن كنا تكفرنا العشير فسرعة التقلب العاطفي عند المرأة والتي تجعلها تكفر عشير يعني الزوج وتهضم حقه ولا تقر له بخير وتجحد فضله من أسباب دخولها النار. كذا كسرة التبرج وضعف عقول وكسر من النساء وتعلقها بأنها تكون بمدوحة فتعمد إلى التبرج وإلى التعطر وإلى الكلام الخضوع بالقول وغير ذلك. فنصرف عن السلام وهي أيضا رسالة للرجال في ألا تفتتن بالنساء وأن ينتبه. فإن الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فنظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وأيضا فيه تنبيه للرجال من والله الله أمر المرأة من ابن وزوج وأخ كل من ولي أمر امرأة فليعلم أنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل سواء كانت ابنته أو أمه أو زوجته مسؤول عنها محمد الله سبحانه وتعالى في أن يقيمها على الشريعة وأن يحفظها من الزيد وأن يعينها على الاستقامة. يبقى ثاني حاجة للإيمان بالجنة والنار الإيمان بيه بأنهما وجودان للإنسان. فالدليل له أن أعدت لكفري خلصت أعدت الجنة النبي عليه الصلاة والسلام قال طلعت في الجنة فرأيت يبقى ما في الجنة ما في الجنة يبقى موجودة للإنسان. الثالث اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما قال تعالى في الجنة خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى عن النار ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها أبدا قال القرطبي والمقصود من المعصية هنا الكفر لتأكيد الخلود في النار بالتأبيل قول قال القرطبي قوله أبدا دلنا على العصيان هنا هو الشرك الشرك المخصول هنا لإيه الشرك وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. وتل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأم، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثمرات الإيمان باليوم الآخر. للإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن. من أهمها. الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم فمن أهم ما يصلح القلب ذكر الآخرة والتعلق باليوم الآخر ودوام استحضار أن المرأة سائر إلى ربه وأن إليه المصير وأنه مسؤول عما قدم ثانيا تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة سبحان الله الإنسان يفوت من الدنيا الكثير مظالم وحد ظلمك في الدنيا تخيل لو أنه ليس هناك يوم آخر أن يكون للمرء أن يقر ويهنأ ولكن إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم عند الله تجتمع الخصوم وتجتمع المظالم فالإنسان اللي مؤمن بأن في يوم آخر هيقر وهيهدأ ويشكو إلى ربه الإنسان اللي مقرر في يوم آخر لو فقد أحد أحبته ليعلم أنه عند الله اللقية عند الله اللقية فيصبر ويتجلد الإنسان لو ليس عنده إمام باليوم الآخر يكاد أن يجن إذا فقد أحد أحبته أو إذا تعرض إلى مظلمة أو غير ذلك فالإمام باليوم الآخر فيه تسليه للمؤمن عما يفوتهم من نعيم الدنيا. ثالثا استشعار كمال عدل الله تعالى الدنيا ضر حساب ضر جزاء عمل والأخير ضر حساب وجزاء شوف انت الدنيا ممكن ليه واحد كافر واحد مشرك واحد منافق واحد ظالم وقد صح له بدنه وكسر ماله وولده وهو يعيس في الأرض فسادا يعيس في الأرض فسادا ومع ذلك هناك من استقام على أمر الله ونهيه ومن استقام على طاعة الرب سبحانه وتعالى ومع ذلك فقد يكون فقيرا وقد تناله بعض المصائب والبلايا فالله عز وجل هو الحكم العدل فيجعل يوما للجزاء ويوما للحساب وذلك في الفتاح تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين يوم الجزاء فاستشعر كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته بعباده يبقى دي ثمرات الإيمان في اليوم الأهل قولوا قول هذا وأستغفر الله لي ويقول سبحانه وتعالى ومحمده